بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد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 وشفتين وهدينه نجدين فلقد تحمل العقب وما أدراك ما العقب فكُرقب أو إقطاع في يوم ذي مسقب يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب